بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له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 والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم أَلَا كُنْتُ سَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرْتُكُمْ فَأَحْسِنُوا صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرعون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذقوا وذال أمرهم وله مغذاب أليم ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذقوا وذال أمهم ولهم ما ذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفوا وتولوا ذلك بأنهم كانت تأكيم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفوا وتولوا واستغنا الله واستغنا الله والله غني حميد والله غني حميد زعم الذين كفرو أَلَّن يُبَعثوا زعم الذين كفرو أَلَّن يُبَعثوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَ وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير فأمنوا في الله ورسوله والنور الذي أنزلنا فأمنوا في الله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ذلك يوم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. وبأس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وأطيع الله وأطيع الرسول. وأطيع الله وأطيع الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما على البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا الحسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم